وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ كُنَّا نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ تعلى حين غفلة من اهلها فوجد في دارين يقتلان او وجدت كيغا رجلا يقتلان هذا من شياطه وهذا من عدوه تَغَاظَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَا يَعْلَمُونَ عَلَى الَّذِينَ مِنَ عَدُوِّهِ فَوَتَزَهُمُ سَاءَ قَضَاءٌ إِلَيْهِمْ أَلَمْ نَأْفِ بِالنِّعَمِ شَيْئًا قَالُوا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 فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ فَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فَأَنَّمَا في الذي هو وعد له ما قال يا موسى تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان ترى جَنَّ فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَفُونَ مِنَ الْمُصْطَحِب وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا بُثَأ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْسَبِرُ بك ليقتلوك فاخرج قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا قال رب نجني من القوم الظالمين